Semmille, hero hima, hero hima. No! Ullorpádem jöjjön, és turul. Mert, te binyom, ti rombi, kebimegyinünk. Uai, ستبصر ويبصر بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بما ضل على سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطيع المكذبين لا تطع كل حل في. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلَوْنَا كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابِ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابِ الْجَنَّةِ إِذْ أَقُسَمُوا إِذْ أَقُسَمُوا لَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم تَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ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 سَأَ رَبَّنَا أَيُّ بَدَلِنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ العذاب الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ ولا عذاب فر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عيد ربهم جنة نعيم أَفَلَنْجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم عيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكون سلم أيهوب بذلك زعيم أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خاشعةً أبصارهم ترهقهم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 يكتضون، فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذنادا، إذنادا وهو مكضون. لو لا أنت نعمة من ربه لنُبذ بالعراء. فَجَاءَ ثَمَّ رَبٌّ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنَّكَ لَذِيْنِ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا